وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرُوجًا وَحَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرُاتِ مَاءً ثَجَّاجًا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 وَأَسْوَيَ رُتِلَ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرُبًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مَرْصُودًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا الْحَمِيمَ وَغَسَّاقًا جَزَاءً وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حزائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يَسَعُونَ فيِي هغ وَ وَلَ الذاابَ جَزَ أَمِّوبِّكَعَطأَ حِسَابَ غب السمواتِ وَْأَرضِ وَما بَينَمَ الرحمَانِ لا يَم لبونَ مِنْهُ خِطاب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 والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبغات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة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 فَإِذَا هُم بِالسَّاحِلِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ هَدَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تزكى؟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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها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 117. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 118. وبرزت الجحيم لمن يرى 119. فأما من طغى الحياة الدنيا 111. الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنتَ مِنْ ذِكَرَوْهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يغَوْنَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَنَّمَا مَنْ يَذَّكَّرْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ وَكَفَرَ فَقَدْ حَزَرَهُ عَذَابٌ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثَُّ السَّبِي لََسَّرح ثمَُّ أَمَ تَهُ فَأَقبَ رَّح ثمَُّ إشَ أَأَن شَْرَّح كَلَّ لََّا يَقُضمَا أَمَ رح فَلْيَظُرِإِسانَانُ إِلَ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 وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ 111. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 112. وجوه يومئذ مسفرة 113. ضاعكة مستبشرة 114. ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة 116. يكهوم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس قورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاه غطلت واذا الوحوش حشرت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 وإذا الجنة أزلفت علمت نفسهم ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجِنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ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 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبَرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُكَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفِي مَعِيمٌ عَلَى الْآرَائِقِ يَظْهَرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَوْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيهِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِيدُونِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا السَّمَاءُ وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 وَيَشلَ سَعير إِهُ كََ فيِي أَهله مَ السرورَ إِهُ الَّ عَ يَحُور بَلا إِ وَبَّ كََ بِه بَشير فَلا أُقُتِمُ بِالشَّفَق وََّلِ وَمَا وَسَق 118. والقمر إذا اتسق 119. لتركبن طبقا عن طبق 110. فما لهم لا يؤمنون 111. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 112. بل الذين كفروا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 إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرَعَونَ وَثَمُودُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبُ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 إِنَّهُ عَلَى وَجْهِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى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 119. ويأخلم الجهر وما يخفى 110. ونيسرك لليسرى 111. فذكر إن نفعت الذكرى 112. سيذكر من يخشى 113. ويتجنبها الذي يصلى النار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 ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوب يومئذ ناعمة لسعيها غاضية في جنة 119. لا تسمع فيها لاغية 110. فيها عين جارية 111. فيها سرر مرفوعة 112. وأكواب ونمارق مصحوفة 114. وزرابي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 إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفاجر وليالي عاشر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 أما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم.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 ونفس وَمَا سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثبود بطغواها إذ انبعث أشقاها اقول لهم رسول الله ناقة الله وسقوها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بالمن بهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم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 فأنذرتكم نارا تلرى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجذا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى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 فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سيمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لَّ رَددَناَاهُ أَسْفَلَ سَافِلين إِلاا الذيينَ آمَنوا وَعَمِرُ الصَّال حَادِ فَلَهُم آجرٌَ غَيرُ مَمنّون فمَا يكَِّبُكَ بَعدُ بِدينينأَلَسَ الله بِأَحكَمِ الحكِمِين اسمسم اللِ وَحمَان الرقم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 ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية آخية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية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 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُغْرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم وَاداتِ ضبحَا فَمهورةِ قَدحات فَالْمُغراتِ صُبحَا فَسَونَ بِينَ قاء فَوسَطونَ بِ جَم إِ الإِنسَنَ لِرَبِّهِ لَ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 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون النات كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش اَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يَحْسَبُ أن مَا لَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ على الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ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 من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف كريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت